الله الحمد ل ل ه ا ر ن الرحيم ا ل ح م لله يا رب العالمين و أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة و أ ث م ا ل ت س ل ي م على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أجمعين اجمعين ل لله الذي ح حتى م د وفقنا ل س في ج ل ل س ا ل م ق و ل ل ا ب به ي عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه طريقا صلى الله وسلم سلك علما سهل الله له إلى الجنة من وإن تكلمنا الأنبياء الأنبياء صدور الرجال ب أو كما قال صلى الله عليه وسلم تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض المعاني المتعلقه بما يستحيل في حقه سبحانه وتعالى حيث قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه آ م ي ن ويحيل عليه جل وعلا العدم قلنا أن, المولى وجل قلنا ان المولى عز وجل يستحيل حقه العدم ل أ ن ه سبحانه وتعالى واجب الوجود واجب الوجود والواجب ما لا يتصور في العقل、عدم. ولو جودنا ز ن ا ع م ه لو و ق ع في التناقض ا لوقعنا ع ق ل ل و ج في الصحف الطاهيه وانهارت جميع الثوابت العقليه و وثالث ضد القدم العدم تروب وهو ضد البقاء. والرابع المماثلة السنة أهل يتشددون والجماعة في مسألة فشيه سبحانه فشيه والخامس ت ع ى بالحوادث لكمنعا مطلقا في الذات وفي الصفات وفي الأفعاد وإلا يمنعون وفي وفي إذ في ل قوله سبحانه وتعالى ليس ف ن سبحانه ا ك ث ل ل ه وهو شيء ا م ي ع الافتقار ب ص ي ر و ل ل خ ا ا ا م س إ ل ى المحل والمخصص وهو ضد الغنى ثم أ ش ر ن ا إ ل ى افتقار جميع المخلوقات إ ل ى الله سبحانه وتعالى وهو الغني وهو الغني, وهو الغني الحمد والسادس الشريك وهو ضد ا ل و ح د ا ن ي ة وبينا ان ا ل و ح د ا ن ي ة تنقسم إ ل ى قسمين اثنين و ح د ة الذات والصفات و ا ل أ ف ع ا ل و و ح د ة الذات تنفع ي ن ا لله سبحانه وتعالى الكم المتصل والكم المنفصل أ ي التعدد في الذات حيث لا تقبل الانقسام والتركيب وكذلك تعدد ا ل ا ل ه ة ثم قال وكذا أ ي ك ا س ت ح ا ل ة هذه الست أ غ د ا د الصفات الست ا ل س ل ب ي ة يستحيل عليه جل وعز العجز, العجز اي مقابله القدره ة م ق ا ب ل القدرة وكذلك القهه يستحيل على الله سبحانه وتعالى الكراهه اي يقابله ص ف ة ا ل إ ا ر ا د ة وكذلك الجهل وهو ضد ه ضد العلم تعالى الله سبحانه وتعالى أ ن يكون جاهلا ثم بينا ح ق ي ق ة من الحقائق وهو أ ن ه سبحانه وتعالى لو جهل ا معلوما واحدا لجاز عليه الجهل المطلق ولو عجز سبحانه وتعالى عن شيء واحد عن مقدور واحد لجاز ب ح ق ي العجز المطلق وهو سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال والجمال والجلال وكذلك يستحيل في حقه سبحانه وتعالى الموت وهو ضد الحياه ويستحيل عليه الصمم والعمل سبحانه وتعالى عن ذلك ع ل و ة ك ب ي ر ة وتذلل وهو ضد الكلام وتكلمنا في الدرس الماضي عن ص ف ة الكلام وعن مذهب أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في ذلك ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ويجوز في حقه تعالى فعل كل ممكن تعالى أو تركه ب ا ل ن س ب ة ل ل ع ب ا ر ة يجوز في حقه سبحانه وتعالى فعل كل ممكن يستقيم في برهان فعل كل صلحوها ا ل ع ب ا ر ة خ ط أ مضاف إ ل ي ه ينبغي أ ن يكون مجرورا ويجوز في حقه تبارك وتعالى فعل كل ممكن هما ك ذ ب ي ن كله تعال فعل كل ممكن من إ ي ج ا د أ و إ ع د ا م أ و معطوف تركه معطوفه على فال المعنى يعني الاعراب شرير ويجوز في حقه تعال فعل كل ممكن او تركه ثم تكلمنا إ ل ى م س أ ل ة تعلق ا ل ق د ر ة فقط بالممكنات حيث لا تتعلق ا ل ق د ر ة لا بالواجبات ولا, ولا بالمستحيلات ثم ختمنا في الدرس الماضي بمبحث ا ل أ د ل ة فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ما هو متعلق ب ا ل أ د ل ة قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه آ م ي ن قال والدليل هو ما يمك ن توصل بصحيح النظر فيه إ ل ى مطلوب الخبري ن ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة بنيت كلها على النظر ي في أ ص و ل ه ا في فروعها م ب ن ي ة على النظر ي و م ب ن ي ة على الدليل العقلي وعلى الدليل النقي وجمهور أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة يحرمون التقليد في ا ل ع ق ي د ة يحرمون ا لانه ت ق ل ي في د ل ل ع ق ي د ة أ سبحانه وتعالى أ م ر ن ا أ ن نعلم ا ل ع ق ي د ة لا أ ن نقلد فيها يقول الله سبحانه وتعالى فاعلم أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا الله ف أ م ر ن ا بالعلم وكذلك تم ا ل ق ر آ ن الكريم أ ق و ا م ا قلدوا آ ب ا ء ه م في ا ل ع ق ي د ة و ت ع ص ب و ا إ ل ى ذلك قالوا هذا ما وجدنا عليه آ ب ا ء ن ا ن ع وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إ ل ى مطلوب الخبري والدليل على وجوده تعد وجود العالم الدليل على وجوده سبحانه وتعالى وجود العالم وهو حادث العالم حادث بدليل ملازمته ل ل أ ع ر ا ض ا ل ح ا د ث ة من ح ر ك ة وسكون وغيرهما إ ذ ا نظر العقل ن ظ ر ة تدبر في ا ل س م و ا ت وفي ا ل أ ر ض لوجد علامات الحدوث ك ث ي ر ة جدا في هذا ا ل ك و م العلماء وفقا لهذا الكلام ا ل ح ر ك ة والسكون و ا ل أ ع ر ا ض الحادثه ن ظ ر ا ل ص ف ا ت التي لا تنفك عقلا عن المخلوقات وعلى ر أ س ه ا ا ل ح ر ك ة والسكون الجسم إ م ا ساكن و إ م ا متحرك ف يستحيل العقل ي عقلا أ ن يكون الجسم لا ساكنا ولا متحركا هناك عجز عن تصور ذلك هذه ا ل م ل ا ز م ة ا ل ع ق ل ي ة بين الجسم وبين ا ل ح ر ك ة وبين السكون هي الذي تحكم عليه ب أ ن ه ملازم للحدوث عقلا ل أ ن التحرك بعد السكون أ و السكون بعد ا ل ح ر ك ة هو حدوث بعد حدوث, بعد حدوث الجسم إ ذ ا كان ساكنا ً فهو يقبل عقلا ً التحرك و إ ذ ا كان متحركا ً فهو يقبل عقلا ً السكون فدائما يجوز في حقه الحدوث ويجوز في حقه ا ل إ م ك ا ن ولا ينفك عقلا, عن ذلك لا ينفك عقلا عن ذلك لذلك العلماء قالوا هذا كون بعد كون وجود بعد عدم وجود بعد عدم فقالوا هو ملازم عقلا للوجود والعدم أ ي ل ل إ م ك ا ن الممكن ما يصح في العقل وجوده وعدمه غاصوا في, هذا يعني غاصوا في هذا المعنى وبنوا عليه هذا الدليل على وجوده سبحانه وتعالى فهم أ و ل ا يريدون يعني الجزء ا ل أ و ل من الدليل هو إ ث ب ا ت حدود العالمين. وذلك للحديث. أنا أول العالم ي ن وذلك حادث ملازمته إلى ل ا ح ي كان ث ا ن أول ذلك ا ل ع ا ل م ح ا كأن ا ل ما د ر ي ل على ذلك ملازمته ل ل أ ع ر ا ض ا ل ح ا د ث الملازمة هنا ملازمه عقليه أ ي لا ينفك ا ل ع ا ل م عن ا ل أ ع ر ا ض الحادثه لا ينفك ع ن ه هي ملاذه له عقلا إ م ا في ح ر ك ة إ م ا في سكون إ م ا في موت إ م ا في ح ي ا ة دائما في تغير وتبدل والميتان ا ل أ ش ه ر الذي دائما يذكره وفقا ن ه ذ ا ا ل ق ر آ ن هو الحركه والسكون والله سبحانه وتعالى أ ق ا م كونه على ا ل ح ر ك ة والسكون من ا ل ق ا ر إ ل ى المجره دائما في ح ر ك ة دائما ودائما هو ملازم عقلا لهذه الصفه هذه ملازمه ع ق ل ي لذلك لا يجوز أ ن يكون العالم أ د ل ي ا أ ب د ي ا فرمديا وهو في نفس الوقت متحرك ساكن هذا الدليل هو الدليل ا ل أ ش ه ر في كتب ا ل ع ق ي د ة وهو ما يسمى بدليل الحدوث, بدليل الحدوث هذا يعني فقط من أجل شرح المصطلحات من اجل ل ل م من ص ط ح ا ت أ شرح المصطلحات عندما قال الشيخ وهو حادث حادث أ ي وجد بعد أ ن لم يكن ب ل ي ل ملازمته ل ل أ ع ر ا ض ا ل ح ا د ث ة ك أ ن ه قال هو حادث ل أ ن ه ملازم عقلا للحوادث أ و ل ل أ ع ر ا ض أ ي الصفات ا ل ح ا د ث ة من حركه ة وسكون و غ ي ر م من ا حركة وسكون وغيرهما قال وهي ح ا د ث ة ض ر و ر ة تغيرها هذه الصفات ا ل ح ر ك ة والسكون ح ا د ث ة ض ر و ر ة تغيرها أ ي ل أ ن ذلك معلوم في العقل ض ر و ر ة يعني أ ن ا لا أ ج ا ل دليل حتى أ ب ر ه ن لك أ ن الكواكب تتحرك و أ ن الضر تتحرك هذا صار معلومة يعني صارت معلومة بدلية. وهي ح ا د ث ة ض ر و ر ة تغيرها قال وملازم الحادث حادث ا ل ن ت ي ج ة ملازم الحادث حادث إ ذ ا كان العالم دائما هو ملازم للعرض ا ل ح ا د ث ة ملازم الحادث ما المقصود بالحادث ا ل أ ع ر ا ض الأعراض ما المصطلحات. اي ل أ ع ر ا ما ض ت ش الصفات م ط ل ل ح ا ا ت أي ص ا ل ع ا ر ض ة أ ي كل ما يوصف به مخلوق ما وهو عارض أي يأتي و... و... مثل ا ل ح ر ك ة والسكون م ف ا ل م ل ا ز م ة ا ل ع ق ل ي ة بين الحدوث والعالم هي التي تجعل الحكم العقلي العالم حادث هل يجوز عقلا ان ك و ن صفاته ا ل ذ ا ت ي ة حادثه ولكنه واجب الوجود وهو قديم لا يجوز عليه التغير هذا تناقضان صفاته التي أ ق ا م ت ذاته الصفات الملازمه عقلا لذاته التي قام بها حادثه هل يصح مع ذلك أ ن يكون قديما وواجب الوجود لا يتطور في حقه العدم هذا ت ن ا ق ض فلما لازم الحدوث عقلا ينتج عن ذلك هو ح ا د ث ة ينتج عن ذلك هو حادث هذا القسم ا ل أ و ل من الدليل قال وملازم الحادث حادث فينتج عنك فالعالم حادث ا ا ل ل ع ما ح د ث معنى ا م حادث أ ي وجد بعد أ ن لم يكن وجد بعد أ ن لم يكن مجموعه بمجموعه لماذا نقول هذا الكلام هي في ا ل ب د ا ي ة تمر م ع ق د ة لكن في ا ل ح ق ي ق ة هي س ه ل ة لكن من أ ش ه ل المشكلات شرحا ل و ا ض ح ة ا ل ف ل س ف ة الغربيه ة معوجة في الفقود. الفقود هم يقولون ان مجموع ة الثور بمجموع انظمته ا ل ف ي ز ي ا ئ ي ة والكيمياويه والجيولوجيا والى اخره كلها بنيت على الازدال م ش ي ق و ن لكل شيء من سبب والعلم التجريبي, والعلم التجريبي ولا بد لهذه ا ل ظ ا ه ر ة من سبب س ي في ف ي حادثه ولكن الذي احدثها هو حادث اخر لو قلنا أ ن هذا هو مجموع ما يسمى بالعام ما يسمى بالعام العلماء يغوصون علماء ا ل إ س ل ا م في طرح الاشكالات يغوصون أ ك ث ر من ذلك ا ل ا ي ا إ ذ ا كانت هذه حوادث ولكل حادث ا ل حادث مجموع الحوادث من أ ح د ث ه ا مفهوم ا ل إ ش ك ا ل الرئيسي هو العالم بمجموع حوادثه وليس احد ل و ا ث وليس أحد الحوادث لما كان نظرهم فقط هنا أ ش ك ل عليهم الدليل على وجوده سبحانه وتعالى ومن هنا نشاه الفلسفه التشكيكيه ونشاه ج أ الله يسمى ا ا ن يعني و ت ي يقول لك مسألة الذريه التي لا وضعها ذ أن و هيكسي ه ك ل علماء الإسلام قالوا لا نحن لا نتساءل نحن هنا نحن نتساءل عن المجموع ة هذا يوجد أ ص ل ا من اوجد ه وكيف وجد ه هل يصح في العقل حدود بدون وحد هذا يستحيل عقله مفهوم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة مستحيل عقله لذلك هم يتكلمون عن العالم لا يتكلمون عن أ ح د العوالم أ و عن أ ح د المخلوقات مفهوم؟ الكلام مثلاً شوف هذا لو الإنسان بكل دقيق、رأي. يعني يعني لو بكل مثلاً أحدثته خلية قبل ل ي 500 م و نحن اثناء ضرويني لا نتساءل عن ا ل إ ن س ا ن من خلقه من خلق هذا الوجود بمجموعه من أ و ج د ه ما هي ع ز ة وجوده مفهوم أ ي ه ا الاخوه لذلك عندما قالوا العالم حادث ل أ ن ه ملازم بمجموعه ل ل أ ع ر ا ض ا ل ح ا د ث ة فهو حادث يستحيل ع م ل ا أ ن يكون ف أ ج ز ا م ه حال ب أ ج ز اجزاؤه ئ ه أ ح ا د ث ة وهو بمجموعه أ ز ل ي ط ر م ت ي أ ب د ي ل أ ن الكل لا يقوم إ ل ا ب أ ج ز ا ئ ه و أ ج ز ا ؤ ه ح ا د ث ة مفهوم ان شاء الله إ ذ ا نكمل قال وهي ح ا د ث ة ض ر و ر ة تغيرها وملازم الحادث حادث فالعالم حادث الحكم أ ن ه بمجموعه حادث وجد بعد ان لم يكن وكل حادث لابد له من محدث هذه ق ا ع د ة ك ل ي ة ع ق ل ي ة ب د ن ي مثلا ل دخلنا إ ل ى غ ر ف ة وكانت هذه ا ل غ ر ف ة ف ا ر غ ة لما خرجنا منها ثم دخلنا وجدنا فيها ك أ س ا أ و ج د ن ا فيها ط ا و ل ة هل يصح في العقل أ ن ه ا أ و ج د ت نفسها بنفسها هذا يستحيل عقلا و إ ل ا لست والوجود والعدم وهذا جمع بين النقيضين يستحيل الحدوث بدون محدث فالعقل يوجب سببا ما شيئا ما هو الذي أ و ج د ا ل ط ا و ل ة في الغرفه كذلك عقولنا توجب علينا خالقا إ ل ه ا هو الذي أ و ج د العالم بمجموعه جل جلاله وعم نواله كيف ينكره منكر أ و كيف ي ج ح د ه ج ا ه د وفي كل شيء له آ ي ة تدل على أ ن ه واحد سبحانه وتعالى قال وكل حادث لا بد له من محدث هذا العقل هي ق ا ع د ة ع ق ل ي ة ب د ل ي ة من المسلمات فلا بد من وجود هذا المحدث إ ذ ا كان ا ل أ م ر كذلك فلا بد من وجود هذا المحدث الذي هو الله سبحانه وتعالى جل ج ل ل ا هذا وعم نوانه ه دليل الحدود وقد أ د ى ف ا ئ د ة ك ب ي ر ة جدا في تلك العصور وما زال العلم يتقدم وما زالت ا ل أ د ل ة والبراهين على وجوده سبحانه وتعالى و ا ض ح ة وضوح الشمس ن ن يعني رأي الخاص. ربما أكون مغطئا وربما أكون ي رأي صيبا هذه ربما وربما الخاص مغطئا وهو دليل ا ل ع ل ة الغائيه هذا الدليل،, هذا الدليل شرحه يعني والغلط فيه أ ه ل المتخصصين المتعمقين من جهتين اثنين في فهم مصطلحات أ ه ل الكلام وفي علم ا ل م ن المسلمات يحتاج ولكنه إلى شرح ط و ي دليل ل هناك اسمه آخر العلم الغائي ما المقصود بهذا الدليل تسمعون ب ع ا ل م اسمه كبير ابن ا ي ع ل م بنامو ا ل ب ق ل ي ا ت أ خ ذ صندوقا ووضع ل ف ه شرق و ب د أ يبحث كيف يستطيع أ ن يوصل ا ل ص و ر ة داخل الصندوق فاحتاج الى سنين يعني, يعني أ ث ن ى ع م ر ه من أ ج ل أ ن يفهم هذا القانون قانون القمه سماها القمره ومنها كلمه كاميرا أ ي هذه القمره احتاج إ ل ى علم ا ل غ ز ي في م ع ر ف ة ا ل أ ب ع ا د وفي م ع ر ف ة نوع الزجاج وفي م ع ر ف ة ا ل م س ا ف وفي م ع ر ف ة الضبط ل أ ن الضبط ك ذ ع ك ا ق ي ا ي ع ن ي هو ع ب ا ر ة عن علم هذا الضبط مجموع هذه العلوم توصل بها من ا ح ت ر ا ع ا ل ق م ر السؤال هل يجوز عقلا ان ت و ج د ق م ر ه عن علم هي مجموع ة ع ل و م لابد من أ ب ع ا د و لابد من مقاييس م ح د د ة بدون هذه ا ل أ ب ع ا د يستحيل أ ن تنجح ا ل ق م ر م ف ه و ض هل يستحق ع ق ل أ ن توجد ا ل ق م ر عن علم بدون موجد أ ب د ا العقل هنا ينفي ب ش د ة ينفي ب ش د ة ذلك لماذا السبب في ذلك ع د ة أ ش ي ا ء الصنعه ما من صنعه إ ل ا وهي تتركب هي لا تنفق عن عده اشياء ل الصنعه مركبه هي القناعه عن علم الصنعه فيها علم لا يوجد فيها جهل لا تجادل الجهل في الطاعه والا لن ينجح المصنوع في اداء دوره لا بد من علم بل مجموعه علوم القمره واحدها علوم الزجاجه هذه علوم مش هي ا الزجاجه جبتها تكون مرتاحه فقط الزجاجه هذه علوم كذلك ا ل م س ا ف ة علوم والتحكم في هذه الزجاجه علوم كذلك وكذلك المصيبه ا ل ض و ئ ي ة علوم عن علم ليؤدي غ ا ي ة غاية ليؤدي التي غاية. هي ا ل و ظ ي ف الوظيفة بغض النظر عن ابن ا ل ه ي ا م ي ر اذا و إ نظرنا إ ل ى ا ل ق م ر ف إ ن ن ا م ب ا ش ر ة يصل إ ل ى قلوبنا و إ ل ى عقولنا مجموع أ ش ي ا ء هناك من ركب يستحيل ان تجتمع هذه ا ل أ ج ز ا ء بمفردها ل أ ن ه ا لا حول ولا ق و ة لها لا بد من حول و ق و ة تتجاوز هذه ا ل أ ش ي ا ء تتجاوزها هي ذات هناك من ركب و ا ل ذ ي ركب متصف بالعلم ل أ ن ه ا عندما ركبت لم تركب هكذا ب ص ف ة عشوائيه انما ركبت عن علم فهدت غايتها هذا يدل أ ن الذي ركب عالم ب ا ل و ظ ي ف ة التي س ه د ي ه ا ذلك المصنوع هو عالم بها من قبل ان يصنعها ولكنه توصل لها بالترتيب عن علم مفهوم بعد ان علمنا ذلك ما الفرق بين هذه القمره وبين العين ا ل ب ش ر ي ة هل يجوز ان يوجد هذه القمره صدفه ب ق ف ر ت ه ا أ ب د ا ً ي ي س ت ح ل عقلاً و ش ر الخمرة ع وأعيوننا ا ً أحفظ من ب م المرات ل ل ا ا ي ي ن ش ب ك ي ة م ر ك ب ة من أ ج ز ا ء عن علم لتؤدي غايه ا ل ز ح ي ة ينطبق عليها وكل جزء من أ ج ز ا ء العين هي ص ن ع ة م ع ق د ة وكل عضو من أ ع ض ا ء ا ئ ل هو صنعه معقده فيه صنعه إ ل ى أ ن تصل إ ل ى الذرات وكلها ص ن ع ة رتبت عن علم والله سبحانه وتعالى يتجلى في عصر العلم كما قال جان بلفر م و ن س هل يصح بعد ذلك أ ن نقول هذا العضو جاء ص د ف ة ي ت ح ي ل ذلك لو طبقنا ب د ا الاحتمالات على هذه ا ل ع ل م سنجد أ ن ه يستحيل أ ن يوجد شيء ما متعلق ا بجسم الانسان ص د ف ة هناك ق ص ة تسمى ق ص ة ا ل أ ذ ا ن طفل ص غ ي ق معصوب العينين علامه هناك تلف مرتبه من الواحد الى العشر ا ل آ ن قرين ع ل م ر ي ا ض ي ا ت ممكن هم يشتروني اكثر من ذ ل ك ما هي ن س ب ة احتمال ان ي د خ ر الرقم واحد ص د ف ة والابر مختلط مختلفة و ا م خ ت ل مختلفة أ م ا م ه و اخذ ر د أم عشر الرقم ا ل أ و ل ص د ف ة هذا مش ن ط ب ق م ب د أ ا ل ص د ف ة على هذا الرقم واحد عشره ان يدخل الابره الاولى ص د ف ة ما هو احتمال ان يدخل ر ق م ا ث ن ي ن ص د ف ة هو واحد من عشرة ضارج من ستعة. هو واحد من عشرة فتلقى ان وإنت مجموع أ ط ف ا ر ما يقالب واحد من مليون و المليون ح د من ا انه ياخذ الاباء م ر ت ب ة ص د ف ة هناك عالم رياضيات ب ا ل ج ه ي طبق م ب د أ الاحتمالات على العين ص د ف ة ش ن ا هي ا ا ح ت م ا ل انها ح د ة تؤدي و ظ ي ف ة خ ط ي ر ة عن علم يرقى لا مجال الى الاحتمال فيها ابدا وايضا من اعظمها مثل ا ل ش ب ك ي ة مثلا احتمال انها تشد بلطفها ص د ف ة عن علم لانه فيها شعيرات حساسه تجاه الضوء وكل شعيره من ا ل ع ي ر ا ت هي دين او قناعه معقده القاره نسبه احتمال أ ح د شعيرات ا ل ش ب ك ي ة هي سكستريون ي قوه سكستريون ي هذا عبد هو تريه الذي عشرة, عشرة انشاعه لا علم لها ولا غ ا ي ة يستحيل أ ن يكون ص د ف ة علم من أ ج ل غ ا ي ة مستحيل ا ل ص د ف ة هي الفوضى و ا ل ع ش و ا ئ ي ة فهل ي س ت ح بعد ذلك ا ل ف و ض ى و ا ل ع ا ل ي ة أ ن تنشئ لنا علما من أ ج ل غ ا ي ة ومن أ ج ل و ظ ي ف ة هذا ما ينكره ويشحنه ي العقل هذا الدليل هو دليل العله الغائيه لكم أ ن تتوسعوا فيه كثيرا ً وتفهم العلاقه بينك وبين علم الاحتمالات الله سبحانه وتعالى خلق ب ا ل إ ن س ا ن غ د ة اسمها الغده الدراقيه ة ما هي هذه ا ل و ظ ي ف ة ا ل م ي هي جدا من اجل و ظ ي ف ة من اجل ا ن ذ ب ا ت و ا ل ا ن ذ ب ا ت من اجل ا ب ر و ت ي ن ا ت وكل ك ل م ة من هذه الكلمات هي ص ن ا ع ة م ع ق د ة علم من ه ج ل غ ي ه ت ق و كيف تصنع ا ل ف ي ر و ي ن هذا الجهاز الصغير ياخذ زر ا ل ا ل ي و ز من قله زر ا ل ا ل ي و م أ ر د ذلك من الاف أ م و ر معقده ة ترقص الثقه من زرها الضرر ل ي م ل ي م ت ر على مئه مليون م ا ن ح نتكلم ن على سنتيمتر و على عشره م ل ي م ت ر نتكلم على جسم م ل ي م ت ر على مئه مليون ورغم ذلك تلتقيته هو فقط سلم ان د م يات بمئه وخمسه ش ر ذر من كل الذرات هي ت أ خ ذ ذره بعينها فقط ح ت ي ب ه ا م ل ي ا ر ت أ خ ذ ه من الملح ومن بعض الخضار عندها عدد معين من الالكترونات تحذفلها بعض الالكترونات وتزيدها بعض ا ل ا ل ك ت ي و ن ي ه ا ل أ خ ر ى مثل التيرسونين من أ ج ل أ ن تكون ا ل ي ي ر و س ن م س ا ع د ة ن و ي ة يعني هي زيانة علم هذه ظ ر ي جزيانة ة و ي ة لأنه لما يقولوا ل ك ت ر وضربة و ن ي ع ن ي يعني ن ت مساعدات ع ل الأمور خطيرة جدا على نوويه ا بنسبة ا ح د ي ن يحاول التيروسين إلى س تتحول إ ل ى س و م و ن لتقتل ا ل إ ن س ا ن غره اليوم اكتشف ن أن ا ل إ ن س او ن أن هناك شيئاً ي لتقل ث ل ه ذ ا التاريخ ولكن من ا ل ا ل السنين ا ل غ ض ة ا ل د ر ق ي ة لها علم باليوم وتاخذه من أ ج ل ا ل ط ا ي ر ا ل س ي ن عندها علم ا ل إ ن س ا ن اكتشف هذا العلم ولكن هو الممن هل ا ل غ ض ة ا ل د ر ق ي ة ق ر أ ت سلم من د ا ل ي ا س هذا علم من هذا هو علم الله سبحانه وتعالى إ ذ ن ق ض ي ة التدليل على وجود الله هي أ و ض ح من الواضحات ولكن لا تعمل أ ب ص ا ر إ ن ه ا لا تعمل أبطار تعمل ولكن تعمل قلوبهم ل قلوبه ل ا تعمل ي في الصلوب ت ق ل و ب ه التي في الصدور تعمل أ ر ج و من ا ل ا خ و ة دائما أ ن ي س ت ج ي ب لقوله سبحانه وتعالى ق ل ت ي ر في الارض فانظروا كيف ب د أ الخلق ت د ب ر في مخلوقات الله ولا ت ت ف ك ر في ذات الله فانه لا تحيط به الفكره سبحانه وتعالى طيب هذا دليل على وجود الله اظن انه قد اخذ يعني ما يكفي فلننتقل الى المبحث الذي يليه ثم قال الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى و ع ن ى الله به والدليل على قدمه تعالى أ ن ه لو لم يكن قديما لكان حادثا لان و لم يكن سبحانه قديماً لكان حادثا لأن صفه القدم تنفي ان يكون لوجوده ابتدا فيفتقر إ ل ى محدث لو وفر سبحانه وتعالى إ ل ى محدث لكان مخلوقا وهذا المحدث كذلك الذي أ ح د ث ه ينطبق عليه نفس ه ا ل إ ش ك ا ل ف إ ن انحصر العدد لزم الدور و إ ن لم ينحصر بان قدر قبل كل محدث محدث لزم التسلسل وكلاهما باطل فلزم قدمه سبحانه وتعالى الدور والتسلسل دليلان عقليان اجمل ا ل ا د ل ة ا ل ع ق ل ي ة التي بينت بها كتب ا ل ع ق ي د ة الاسلاميه الدور معنى هذا الذي قاله الشيخ لنقل م ان الها اوجده اله قبله التساؤل ما اوجد هذا ان اوجده الذي بعده فهذا دور وهذا تناقض عقلي اذ كيف يكون المخلوق في نفس الوقت هو صالح لمن صرفه ق هذا الدور هو يستحيل هو عقلك ي جمع بين النقيضين إذ جعل وجعل الموجودة والسجاجة؟ جد المكبوخ معذوماً تسمعوا بين ثابقاً بالبيضة أقبل النقيضين شكوني في إذ هذا الدور و لكن هناك رساله اضافه يقول لك الباب مغلق والمفتاح فالذات لو حتى تفتح الباب يثبت المفتاح ولو حتى تفتح المفتاح ت و ل ل اشد ت الباب و ل ا ت س المفتاح م ف ه و م م ع ن ى الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه هذا هو فالله سبحانه وتعالى منزه, منزه, عن, هذا منزه عن هذا المعنى أ م ا التسلسل هذا يحتاج الى شهد ولكن سنرى ص ان ن ن ل ح ه لو ص و ا ص ل ذلك وقلنا ان هذا الاله اوجده اله سابق والذي قبله كذلك وهكذا الى ما لا نهايه فهذا كذلك يستحيل عقلا لماذا لسبب ا ل ب ق ي ء أ ن ن ا جعلنا مجموع السلسله مجموعها مجموعة. ل أ ن قلنا ل ل ا ن ه ا ي ه اي لا يوجد هناك ابتداء لهذا الحدود شوف التناقض لا يوجد ابتداء لهذا الحدود جعلنا ا ل س ل س ل ة بمجموع أ ف ر ا د ه ا ح ا د ث ة هي ح ا د ث ة بمجموع أ ف ر ا د ه ا وانها بمجموعها ق د ي م ة أ ي كل جزء من أ ج ز ا ء ا ل س ل س ل ة هو حادث ولكن ا ل س ل س ل ة بمجموع أ ف ر ا د ه ا ق د ي م ة فجمع بين اللقيضين وهذا يستحيل عقله وهناك سبب بسيط وطريق لذلك قبل أ ن يوجد الاله هل هذا الاله موجود لا وقبل أ ن يوجد هذا هل هذا الاله موجود إ ذ ا كلما ا ر ن ع في الزمن إ ل ى الوراء ي ن ق ص عدد ا ل آ ل ه صح ولو ان قلت هذا فارجع في الزمن ابد الاهجين إ ذ ا لا يوجد ولا إ ل ه مفهوم قيادي يعني لو أ ن س ل س ل ة ما هذا الجديد استعمله عملاق ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة مصطفى صبر وما أ د ر ا ك شيخ ا ل إ س ل ا م د و ل ة ا ل ع ث م ا ن ي ة سابقا في كتاب القرن قال الشيخ عبد فتاح أ ب و غ د ه لولا أنه قيل في ك ت انه ب كتاب ك م يقصد الشيخ ي م الجزر قيل في كتاب موقف العقل أ ن ه كتاب القرن لقلتها في كتابكم يقصد بذلك موقف ا ل ع ل م و ا ل ع ل م والعلم ا من رب العالمين وعباده المرسلين هذا ألفه العقيد الإثلامين في القرن العشرين ألفه مصطفى طبري في اثنين من أعظم مصطفى مجلدين مصطفى كتب طبري طبري قول في في لو أ ن كل فرد من الأفراد يتوقف على الذي قبله وهكذا دواليه ولا يوجد لذلك نهايه وفقا لهذا التفكير وفقا لهذا المنطق ينبغي أن ل ا يوجد شيء ل أ ن كل فرد يتوقف على الذي قبله يتوقف وجوده على اي ل ذ قبله أي كلما رجعت في الزمن كلما تخصصت عدده ولو رجعت في الزمن هو قلل فيني ف ق ولو رجعنا في الزمن هذا ا ل م ج ي ن إ ذ ا لا يوجد ش ك هذا الفكر تناقض التفلتل باطل عقلا إ ذ ن في كل الحالات لا إ ل ه إ ل ا الله إ ل ه واحد وجوده غير مسبوق بعدم وغير مسبوق بابتلاء سبحانه وتعالى, سبحانه وتعالى. و إ ن لم ينحصر ب أ ن قدر قبل كل محدث محدث لزم التسلسل وكلاهما باطل فلزم قدمه تعالى إ ذ ا بطل الدور والتسلسل لن تحقق المطلوب وهو أ ن ه متصف ب ص ف ة ا ل ق د م أ و ل بلا ا ب ت د ا ء آ خ ر بلا ن ت ه ا ء سبحانه وتعالى والدليل على بقائه أ ن ه لو لم يكن باقيا لم يكن قديما ل أ ن هناك ارتباط بين ص ف ة القدم وبين ص ف ة البقاء إ ذ ا أ ق م ن ا الدليل أ ن ه سبحانه وتعالى غير مسبوق بابتداء فيلزم عقلا أ ن ه لا يجوز في حقه العدم ل أ ن ه سبحانه وتعالى واجب وجوده فهو واجب الوجود لا يتصور في حقه العدم السابق أ و اللاحق لانه أ ن من ه ل استحال ل و ا ا ما ج ب ثبث ت إذ قدمه عدمه أ من الواجبات والواجب لا يتصور في حقه العدم إ ذ ما ثبت قدمه استحال عدمه وقد تقد برهان وجوب قدمه فلزم وجوب بقائه سبحانه وتعالى إ ذ ا ا ل أ د ل ة كل دليل يؤدي إ ل ى الدليل الذي يليه وكل وكل برهان ينبني عليه برهان آ خ ر وهكذا وكلها تعود إ ل ى ك ا م ل ع ق ل ي ا ل أ العقلي. ح ك ا م ا ل ع ق ل ي ة ومبدا أ عدم ل ت ن ا ق ض مبدأ عدم التناقض والدليل على مخالفته تعالى للحوادث أ ن ه لو لم يكن مخالفا لكان حادثا م ث ل ه لو لم يكن سبحانه وتعالى مخالفا لخلقه لكان حادثا مثلهم سبحانه وتعالى لماذا مشابهته سبحانه وتعالى و م م ث ل ت ه سبحانه وتعالى لخلقه يؤدي الى ذلك لان الحوادث لا تنفك عن ماهيتها وحقيقتها ا ن ذ هو العدم والحدوث اي الوجود بعد العدم المخلوقات لا تنفك عن هذا المعنى حقيقتها الفناء والزوال حقيقتها العدم ولو شاركها ا لذلك م و وجل ل ى عز في ه ه ا م من ر ر ت صفاتها ب ة صفة في في اي ي لجاز في حقه ان حقه ش ه ا في ك ل حقيقتها وهو ا ل ع د م م ا ث ل الممثلة في اي ص ف ة يترتب عليه ا ل م م ا ث ل ة في الذات والصفات والافعال في الكاملة للمخلوقات و ل ل ح و ا ل ث لذلك من التناقض ان بعض الفرق ا ل ا س ل ا م ي ة تصف الله سبحانه وتعالى ب أ ن ه قديم أ د ل ي أ ب د ي سبحانه وتعالى ولكن يجوز في حقه الحدود في بعض صفاته إ ذ ا جوزنا الحدوث في ص ف ة الكلام ما المانع ان نجوز الحدود في ص ف ة العلم ل أ ن ما الفرق بين ص ف ة ا ل إ ل ه هذه ا ل ص ف ة أ و هذه الصفه, أو هذه الصفة. إذا, هناك اذا جوزنا الحدوث في ص ف ة القدره لماذا لا نجوز الحدود في ص ف ة الاراده ثم لماذا لا ن ج و ز ا ل ف د و د في الذات افضل لذلك العلماء يتشددون في م س أ ل ة تنزيه الله سبحانه وتعالى عن م ش ا ب ه ة الخلق لهذه السر هذه ا ل ح ق ي ق ة النابهه في أ ي ص ف ة يجوز معه ا ل م ش ا ب ه ة في كل شيء في ا ل ح ق ي ق ة ص ي ر ا ل م ا ه ي ه ا ل إ ل ه ي ة و ح ق ي ق ة الذات ا ل إ ل ه ي ة تقبل ا ل ف د و د مطلقا في الذات والصفات وفي كل شيء لذلك قال لو لم يكن مخالفا لخلقه لكان حادثا اي في كل شيء م ث ل ه في كل شيء وهو سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا م وما جاز على المثل يجوز على مماثله إ ذ ا م ا ت ل ه في ص ف ة يماثله في كل اقتفاء إ ذ ا مات له في ح ق ي ق ة ما يماثله في كل الحقائق وقد تقدم م ر ه ا ن قدمه تعالى وبقائه قدم ذلك. والدليل على أ ن ه تعالى قائم بنفسه أ ي غني سبحانه و ت عن ا ل ى ع المحل والمخصص أ ن ه لو لم يكن قيما بنفسه لاحتاج إ ل ى محل ومخصص أ ي لاحتاج ل ا ف ت ق ا لو لم يكن سبحانه وتعالى غنيا لكان فقيرا تعالى الله عن ذلك ولو افتقر, ولو افتقر الى محل لكان صفه ل أ ن قلنا المحل أ ي الذات التي تقوم بها الصفات ولو كان سبحانه وتعالى صفه لان ف ت ق ر إلى محل ل ك ا س ب ح العلماء ن ه و ت ع ا ى صفة لأن ل ا وجدوا م ل ا ز م ة عقليه بين ا ل م ح ب وبين الطفل هل يجوز <تصفيق> <معكشة. تصفيق> ان يكون ش ر ي ك معوجا بدون ع و ج ا ج هل يجوز ان يكون ا ح م ر بدون الحمرا <تصفيق> ابدا ل ا يكون هذا عن هذا عقل إ ذ ا كان هذا الجسم دائعيا إ ذ ا وصفناه ب أ ن ه دائع هل يوصف بذلك و ا ن ف ك و ي عن شكل د ا ئ ر ة أ ب د ا إ ذ ا وصفنا هذا الحديد لو فرضنا هذا مثلا جسم معوج هل يكون معوجا بدون اعتجاز أ ب د ا لذلك قالوا ما من ص ف ة إ ل ا وهي م ف ت ق ر ة إ ل ى محل تقوم به فهناك م ل ا ز م ة ع ق ل ي ة بين الصفات وبين ما يتصف بتلك ل ا ص ف عمرك بين دا من دا أن محلاً. أن الصفات ق بدون التفات ليس فيها التفات أ ب د ا ويستحيل التفات من إ ش ح ا ل ه زواج مفهوم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة هذا ما معنى م ل ا ز م ة ا ل ع ق ل ي يترتب على ذلك لو ا س ت ق ر المولى عز وجل إ ل ى محل لكان سبحانه وتعالى صفه لكان سبحانه وتعالى صفه ع ل ى الله عن ذلك علوا ك ب ي ر ة هذا روح بسبب الشبهات, بسبب الشبهات خاصه من القرن الخامس الى القرن الثالث م ن ا ت الامة الاسلامية بالامم الاخرى وبالعقائد المخالفة نشأت ك ي الالوهية ومفهوم تنزيه عز وجل عن المخلوقات كل إشكال غضي عليه قاعدة في ر من مفهوم ومفهوم المولى مشابهة المخلوقات من مخاطر عن وزنت التتاؤلات اشكال قاعدة كتاب العقيد هذا من باب الوسائل التي حول وجل كل تحقق عز وما لا يتم الواجب الا به فهو ف ه واجب و لذلك أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن ا ل س ت ة يمكن ان ا ل إ ن س ا ن يقراها في ص ف ح ة و ا ح د ة ولكن تجد بعض كتب ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة س ب ع ة عشر مجلدا ً مفهوظ؟ كله من أ ج ل إ ق ا م ة ا ل ف ج ج والبراهين ا ل ت ف ص ي ل ي ة و ا ل إ ج ا ب ة كذلك ع ل ى الشكوك وعلى الشبهات ا ل ت ف ص ي ل ي ة لو لم يكن قائما بنفسه ل ح ت ا ج إ ل ى محل ومخصص ولو افتقر إ ل ى محل لكان ص ف ة من لا يفتقر إ ل ى ذات يقوم بها الصفات الصفات تفتقر إ ل ى ذوات تقوم بها والصفه لا تتصف بصفات المعاني و ا ل م ع ن و ي ة الصفات لا تقوم بها الصفات ل أ ن ا ل ص ف ة هي أ ص ل ا لا تقوم بنفسها إ ن م ا ا ل ص ف ة تقوم بشيء ما تقوم بمحل ما ولو كان سبحانه وتعالى صفه لما جاب أ ن يتصف ب ص ف ا ت يعني هذا هو مقصود الشيخ و ص ف ة لا تتصف بصفات المعاني ولا ا ل م ع ن و ي ة وقد قام البرهان على وجوب اتصافه تعالى بهما جميعا بعض فرق النصارى لا تؤمن ب أ ن الله سبحانه وتعالى ذات المستقل قائم, قائم بنفسه سبحانه وتعالى بنفسه يؤمنون ب أ ن ه ص ف ة هو ص ف ة ا ل أ ل و ه ي ة التي حلت بسيدنا عيسى عليه السلام وهذا القسم من ا ل أ ل و ه ي ة الذي حل ب ذ ل ك يطلق عليه اسم ا ل ل ه و ت والجانب البشري هو الناسوت فيقولون ا ل ل ه و ت والناسوت ما هو ا ل ل ه و ت هو الله وهم يقولون يستعملون ت ع ذ ي ر الله ولكنهم لا يعتقدون أ ن الله سبحانه وتعالى ذات قائمه بنفسه, بنفسه انما هو ص ف ة في محل هو ص ف ة في ذات سيدنا عيسى فقط وجاء الاسلام إ س ل م لينفي ذلك ل جاء ا إ لينفي ذلك تعالى الله أ ن يكون ص ف ة فقط من غير ذات إ ن م ا هو ذات قائم بنفسه سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال والجمال و ا ل ج ا ل و ا ل ص ف ة لا تتصف بصفات المعاني ولا المعنويه وقد قام ا ل ب ر ا على وجوب اتصافه تعالى بهم جميعا ولو احتاج إ ل ى مخصص أ ي فاعل لكان حادثا, لكان حادثا التخصيص ص ف ة المخلوقات و التخصيص ا ل صفة ودليل الحدوث إ ذ لا يفتقر إ ل ى المحدث إ ل ا ما يقبل ا ل ع د م لا يحتاج إلى المحدث يحتاج والدليل ل يفتقر إ ي ما يقبل ما يقبل ه إلا ل ما ما ا ع م م و و ا ا واجب القدم والبقاء ن جد وعد أ واجب ا و و وواجب الوجود لا يتطور ج د لا ا ل في على ق عدمه ع والدليل من لا الذات ولا في الصفات ولا الحق في في في أي حيقة وحدانيته تعالى أ ن ه لو لم يكن واحدا في ذاته وفي صفاته ومنها صفات ا ل أ ف ع ا ل لكان مقهورا لكان سبحانه وتعالى مقهورا و ت يبين لنا ذلك بقوله أ م ا ا ل أ و ل أ ي الدليل على ا ل ح ق ي ق ة ا ل أ و ل ى ل أ ن ه لو كان مركبا لكان مفتقرا ض ر و ر ة ان كل مركب متوقف أ م ا ا ل أ و ل ف ل أ ن ه لو كان مركبا لكان مفتقرا قلنا أ ن المركب ا ل أ ج ز ا ء يفتقر إ ل ى يفتقر الى ا ج ز ا ئ ه ض ر و ر ة ان كل مركب متوقف وكل متوقف مفتقر اي كل مركب مفتقر الى اجزائه كل مركب مفتقر متوقف, متوقف على اجزائه لا يقوم الا ب ا ج ز ا ئ ه وكل متوقف على اجزائه هو مفتقر مفتقر الى ماذا مفتقر الى ا ج ز ا ئ ه ولو كان مفتقرا لكان حادثا ل ولم كان مفتقرا ك ا حادثا ن و ل يكن غنيا ن ه وكل حادث مقهورا ك ي فعل مقهور أي ف به مقهور غيره الذي فعل به الحدود والله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده فوق و هو القاهر فوق عباده طاهر سبحانه وتعالى وغالب على أ م ر ه م إ ي ج ا د ا و إ ع د ا م ا إ ي ج ا د ا و إ م د ا د ا في كل شيء سبحانه وتعالى و أ م ا الثاني فلانه أ ن ه لو ك ل شريك وأما ا لو ث ا ن فلأنه ي ل كان له شريك له من ا ل ق د ر ة مثلما لمولانا جل وعلا ف إ م ا أ ن تتعلق قدرتيهما بجانب ممكن و... قدرتهم. قدرتهم أي. اي هناك خطا اينعم ه أي نعم. صلوا خطايان فاما أ ن تتعلق قدرتاهما تتعلق فاعل قدرتاهما لا لا قدرتاهما او مش يجي م ع ن ا يقصدوا بذلك أ ن ق د ر ة الاله إ ل ه أو قدرة إ ل الثاني تتعلق بنفس ا ل ش ي ء فتتعلق قدرتاهما ب إ ي ج ا د شيء أ و إ ع د ا م ه يعني الشيء هنا هذا يسمى دليل التوارد و ا ل ت م ا م قال العلماء لنفرض جدلا ً تعدد الالهه ونرى ى ولنرى جدلاً تعدد المالية ر ما يترتب على ذلك مثلا ً هذا الاله وهذا الاله ا ل ا مع فهمنا لمفهوم ا ل أ ل و ه ي ة ا ل أ ل و ه ي ة لا يجوز م ع ا ل ج ه ل أ و العجل لا يجوز معها صفات المخلوقات و إ ل ا لما وصفناه ب أ ن ه إ ل ه ووصفناه ب أ ن ه مخلوق ل أ ن ه يماثله في أ ح د حقائقه الذي يجوز معه أ ن يماثله في جميع الحقائق ف ا ل ا ل و ه ي ة عظمه م ط ل ق ة وقدره م ط ل ق ة وجبروت م ط ل ق ة هذا الاله أ ر ا د أ ن يوجد زين فتعلقت قدرته ب إ ي ج ا د ه وهذا الاله في, في نفس سعف أ ر ا د أ ن يعلمه في نفس ل ح ظ ة ا ل إ ي ج ا د الاله اخر اراد ا ع د ا م هل يصح عقلا أ ن يكون موجودا معدوما في ا ل ل ح ظ ة إ م ا أ ن يوجد و إ م ا ان ان يعجب ف إ ذ ا وجد فهذا الكلاب عاجز لانه لم يتحقق ما ت ع ذ ق قدرته به و إ ذ ا اعلن فهذا ا ل ك ل ا م جاهز ل أ ن ه لم يتحقق ما ت ع ذ ق قدرته به و يستحيل عقلا ان يتحقق ما تتعذب قدرتاهما به معا ل أ ن ه جمع بين النقيضين وهذا لا يقبله العقل ولو من ذلك احتمال ثم الاكثر من هذا ان احتمال العقل بالنسبه الينا دواء فطرت الالوهيه عنهما لان الاله ينبغي الا يتطرق إ ل ي ه الاحتمال في الوهيته منذ قبل ولكن هنا نفس خمسين بالمئه ننظر إ ل ى التجربه هل سيوجد أ م سيعدم ُ ا ل ن س ب ة ثواب ب ا ل ن س ب ة إ ل ى كليهما فتبطل ا ل أ ل و ه ي ة في كليهما لذلك وفقا لهذا الدليل العبقري وهو دليل الثواب والتمام يستحيل عقلا أ ن د تعدد ا ل أ ل و ه ي ة ثم شرعا لو كان فيهما الهه إ ل ا الله ل ف س د ن ا ل فهذا س د ن ا هو يعني ما سيبينه الشيخ و ن في هذه ا ل ف ق ر ة وامتني ف ل أ ن ه لو كان له شريك له من ا ل ق د ر ة مثل مال مولان ا جل وعلا ا ل ى آ خ ر عنده نفس ا ل ق د ر ة فاما أ ن تتعلق ق د ر ت ه م ا ب إ ي ج ا د ممكن ولا ج ا ئ ز ة أ ن ي و ج د بهما معا لاستحاله جود أ ث ر بين مؤثرين يعني الشرك ي هنا يبين لنا الدليل لزياده تخطيط لنفرض جدلا أ ن هذا اراد ا ي ج ا د ة ولكن ذلك اراد ايجاده أ و احد ل ي أ المؤثرين هو الذي سيوجده ل أ ن ه إ ذ ا وجد من هذه ا ل ق د ر ة فلا يستطيع أ ن يوجده وهو موجود ل أ ن هذا من ت ح ص ي ل الحاضر اي لا يفعل به الوجود م ر ة أ خ ر ى ل أ ن ه اخرج من العدم إ ل ى الوجود خلاص طبع معاية في ولا ج ا ئ ز أ ن يوجد ب ه م ن ع ا ل ا س ت ح ا ل ة وجود أ ث ر بين مؤثرين هذا مؤثر أ و ل و ه ذ ا مؤثر ثاني وينتهي ان يوجد اثر بين مؤثرين ا ل أ ث ر لا ينظر الا لمؤثر واحد فقط فلا بد من عجز احدهما لا بد من عجز أ ح د ه م ومما ان تتعلق قدره أ ح د ه م فقط فالذي لم تتعلق قدرته عاجز ليس إ ل ه نقل هذا اراد ا ل إ ي ج ا د وهذا اراد ا ل إ ع د ا م واحد منهم عاجز واحد ي ل ت ق و ى او هذا اراد ا ل إ ع د ا م وهذا اراد ا ل إ ع د ا د ا ر ا د لم ن س الشيء هذا ا ل إ ع د ا م وهذا ا ل إ ع د ا م في نفس اللحظ هذا الايجاد هذا ر الايجاد هذا اراد ا ل إ ع د ا م في كل الحالات أ ح د ه م ا عاجز و ا ل ن س ب ة بينهما سواء و ا ل ث ن ي ن م ه مش هاد لان كنوغية م احتمالات البلوغيه ا م ف ي لم تتعلق ه ا ج وكل ما جاز على المثل منهما يجوز مسألة احتمالات إ ذ ا هذا إ ل ل ه هذا الاله و ا ل إ ل ه الثاني وصف بالعجز ف إ ذ ا وصف هذا ا ل إ ل ه بالعجز وهو اله مثله فهذا يجوز عليه العجز ن ن س ل م عن اله إ ل كذلك ب ا ل ش ق ة ا ل ث ا ن ي مثل هذا ا ل إ ل ه لذلك فاذا لابد من عجز أ ح د ه م ا والعاجز مقهور كيف وربنا ج د وعلا هو القادر على ما يشاء وهو فوق عباده جل جلاله وعمى سبحانه وتعالى. والدليل ه و ق ه ج على انه تعالى قادر ومريد وعالم وحي أ ن ه لو لم ت ج ب له تعالى القدره ة أ ن ل و لم تجب له تجب ت ع ا ل ى ا ل ق د ر ة و ا ل إ ر ا د ة والعلم والحياه ة لما ل من كان شيء خ ق لما كان شيء من خلقه دليل العلم ا ل غ ا ل ي ة جميع المخلوقات ف ك ذ ت بقدره ت و ق ص ص ت هذه ا ل أ ج ز ا ء ب إ ر ا د ه ثم وجدت عن علم يعني حاولت اكتب في ج و ج ل فايروكسين وشوف الفيزياء ا ل ن و و ي ة ا ل م و ج و د ة في هذه الغده هذا علم من بالفيزياء علمه سبحانه وتعالى هو العلم ا ل ب ا ر اللي يعجز عن استيعابه الكثير من المخلوقات قال ل أ ن وجود العالم متوقف على اتصاف محدثه بهذه الصيغه ض ر و ر ة أ ن ه أ ث ر لقدرته سبحانه وتعالى من الذي اختار من الذي خصص لا بد من إ ل ه متصف ب ق د ر ة م ط ل ق ة وعلم, وعلم ليس له حدود و م ش ي ئ ة فوق كل مشيئه ة إلى آ خ ر ل أ ن وجود العالم متوقف على ا ت ص ا ص محدثه بهذه الصفات ض ر و ر ة أ ي ض ر و ر ة أ ن هذه المخلوقات أ ن ه ارى بقدرته سبحانه وتعالى و ت ف س ي ر ه ا تابع ل ل ا ر ا د ة التي خصصته بالوجود دون العدم س المساوي و ه دون العدل له لماذا قال رجحته خصصته هنا ا ش ا ر ة الى ما يسمى باتخاذ الجيش بدون مرشح لو نظرنا في, في العقل المخلوقات ا ل ل م خ و قبل ا ت ق ان توجد ن س ب ة احتمال وجودها في العقل سواء الوجود غير عدم المخلوقات يصح وجودها ويصح عدمها إ ذ ن قبل أ ن يوجد مخلوق ما ن س ب ة وجوده م ر ا و ي ه ل ن س ب ة عدمه ف ج أ ة رجح وجوده على عدمه فخرج من العدم إ ل ى الوجود و و ل ي د فكافه الميزان هناك هل يصح في العقل أ ن تنزل كافه الميزان بدون أ ن ي و ض ع فيها شيء هذا الكون ت ر ج ي ح ب بمجموعه الف مستشفى مليار ت ن ظ ض و ي ة كلها مجرات كواكب يصح في العقل وجودها ويصح عدمها ولكنها م و ج و د ة هي م و ج و د ة أ م ا م ه فالعقل يحيد أ ن ه ا وجدت بدون م ر ج ح الترجيح ب د و ن م ر د العقل يحيل أ ن يرجح الوجود على العدم بدون سبب حل الفريج تتاره فكر ف ر ي ج تاره حل مراته ي ر ق ط تفاحه و ج د احدها ك ا ف خيالا لا يستحيل ه مستحيل فما معنى الذي خصصه ا ل إ ر ا د ة التي خصصته بالوجود خصصته بالوجود دون العدم المساوي له ما معنى مساوي له اي الوجود في كفة الاراده م ي ز ن لنسبة、العدم. فمن الذي خصصه بالوجود؟ لا بد من متامي العدم الذي بالوجود؟ لابد خصصه إ ت سبحانه وتعالى بصفة الإرادة التي خصصته بالوجود دون العدم المتام خصصته دون وفق على لها الإرادة بصفة على وفق العلم الله سبحانه وتعالى مريد لمخلوقاته أ ن يخلقهم سبحانه وتعالى وهو عالم بذلك من قبل أ ن يخلقهم سبحانه وتعالى أ ل ا يعلم من خلق وهو اللطيف ا ل خ ب ر ولا يتصف بهذه الصفات من ليس بحي الميت ح ي ليس له ل قدرة ا ليس له ق د ر ة وليس له إ ر ا د ة ليس ل ه قدرة ر وليس له إ اذ د ة إ هي ا ل م ص ح ح ة ل ل إ خ ت ص ا ص بها ص ف ة ا ل ح ي ا ة هي شرط لمن, لمن, لمن اتصف بها أ ن تقوم به ص ف ة ا ل ق د ر ة و ا ل إ ر ا د ة والعلم إ ل ى اخره اذ هي ا ل م ص ح ح ة للاتصاف بها فوجب كونه تعالى متصفا بجميعها و إ ل ا لم يوجد شيء من العالم إ ذ ا دائما الرجوع إ ل ى المخلوقات ويقول سيروا في ا ل أ ر ض فانظروا كيف ب د أ الخلق وكلما وكل غاص ا ل إ ن س ا ن في م ع ر ف ة حقائق مخلوقاته س ب ح ا وتعالى كلما وجد قدره و إ ر ا د ه وعلما ظ ا ه ر ا فوق علم البشر هناك كتاب أ ل ف ه الشيخ هارون يحيى اسمه ه ن د س ة الخلق أ ن ص ح ك م بالاطلاع عليه ه ن د س ة الخلق لهارون يحيى أ ن ا عندي موقع في الفيسبوك اسمه موقع الدراسات ا ل ف ل س ف ي ة مركز الدراسات العقدي و ا ل ف ل س ف ي ة في الفيسبوك تجدون في ه ق ر خمسمئه فيديو كلها تقريبا في ه المواضيع هذه حتى فيها في ه ا مركز الدراسات العقديه والفلسفيه ة هندسة وهذا يعني تجدونه الخلق وثائقي الفيلم الموضوع كتاب حول إلى فيلم وهذا يعني في ذلك إذن يوجد كتاب هندسة الخلق يحين ذلك إذن كتاب ب للشيخ هارون يحين. هذا كتاب أنصح、به. وكذلك فيلم وثائقي الذي قول ّ فيه ه ن د س ة الخلق إ ل ى فيلم وثائقي هي هذا الكتاب يبين بالتفصيل أ ن كل مخلوق من مخلوقاته سبحانه وتعالى هو ه ن د س ة م ع ق د ة شديد التعقيد تعقيدها باهر على مستوى الظرات بل على مستوى جزيئيات الذرات على مستوى الكوانتم و ليس على مستوى الفيزياء ليس على مستوى عالم الضرات على مستوى عالم أ ع م ا ق الضرر لك و ن س ب ة ا ل خ ط أ صفر لا مجال ل ل خ ط أ في مخلوقاته سبحانه、وتعالى. والخطا ت ع ى و ا ل يؤدي إ ل ى الفناء م ب ا ش ر ة ل أ ن ا ل خ ط أ في الضر يعني إ ن ه ي ا ر تنهار ا ل ب ن ي ة ا ل ض ر ي ة ينهار المخلوق م ب ا ش ر ة إ ذ ا كيف بعد ذلك يوجد كون عدد المخلوقات فيها فيه لا يعصيه الا الله نظام واحد وكله نظام واحد لذلك و تتغير نسبة ل دائما يرجعنا في صفاته الى إلى المخلوقات وهنا ل س ر لما س أ ل فرعون وما رب العالمين استعمل ما الذي تدل على ا ل م ا ه ي ة أ ي ما ح ق ي ق ة ا ل ا ه الذي تعبده فلم يجبه ب ا ل ح ق ي ق ة ل أ ن ه لا يعلم الله حقا إ ل ا الله كما يقول الجني انما أ ج ا ب ه ب ا ل أ س م ا ء الحسنى الذي أعطى كل شيء خذ ل ق ه ثم أ الصفات سبحانه ى إن شاء الله ا ل ل ل القادمة لم يبقى الكثير ونسأل الله ح سبحانه ص ة يبقى و ع ا له ى أن ن يبارك ل و أ ن ينفعنا بما علمنا و أ ن يزدنا علما وعملا متقبلا ن ح م ه و إ ن ه ولي ذلك و وفير وولي التوفيق وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وجزاكم الله خ ي ر